للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين طبعا هكذا في المختصر في التفسير وهذه السورة هي سورة عظيمة بل هي سر السعادة ولي مقال سنضعه بإذن الله تعالى على القناة على التليجرام الآن بعنوان سر السعادة وقلت فيه قد كتبته قبل سنوات في أول مجيئي إلى أرض المهجر قلت أثناء خروجك من البيت ستمر بصنفين من النساء الصنف الأول امرأة ابتليت بمرض امرأة العزيز قد تجملت وتعطرت وتبرجت وكأن لسان حالها يقول هيت لك أما الصنف الثاني فهي امراه قد تسثرت وتحجبت ولكن ألجأتها الظروف فخرجت لحوائجها وكأن لسان حالها يقول حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فمع الصنف الأول تصرف تصرف يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام غض بصرك وقل معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي ومع الصنف الثاني تصرف كتصرف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قدم المساعدة بأدب إن احتيج إليها واحتشم وامضي في حاجتك وتذكر قول الله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وأعلم اخي الكريم أن عاقبة الحسنة الحسنة بعدها كيف أن عفه يوسف كانت سببا في أن أصبح عزيز مصر وأن شهامة موسى كانت سببا في أن رزقه الله الزوجة الصالحة والمأوى الآمن أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن اتقى وصدق بالحسنى فيسره الله لليسر وأسأل الله أن يجعلنا ممن قرأ القرآن واعتبر بمواعظه ولذلك هذه السورة هي سورة العفه يحتاجها الرجل وتحتاجها المرأة الكبير والصغير وهذه القصص عبر يعبر بها الإنسان حتى ينجو إذن هي سورة يوسف سميت هذه السورة بهذا الاسم ولذا جاء في صحيح البخاري في قصة مبتد عمر بن الخطاب يقول عمرو بن ميمون وكان أي عمر إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النهل أو نحو ذلك فرجعت الأولى إذن هذا هو اسمها فهي سورة عظيمة وهذه السورة ذكرت فيها قصه واحدة لأهمية هذه القصة ومكانتها وهي طبعا هنا ذكر الأخوة من مقاصد السورة الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين تثبيتا ووعدا للنبي وللمؤمنين يعني استطيع ان نقول من مقاصد السورة بيان أن العاقب للمؤمنين المتقين الصابرين رغم الابتلاءات والمحم لأن الإنسان تمر به ابتلاءات وربما يسجل الإنسان في حال من الأحوال ويكون سجنه أفضل من بقائه حتى لا يجامل ولا يداهم ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين نفوسهم وهذه السورة فيها معاني عديدة ففي مطلع السورة الكلام عن القرآن الكريم وعن إعجازه وعن فضله وعن مكانته فالقرآن كتاب كريم وموسى يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم إذن ذكر جانب من فضائل القرآن الكريم وإعجازه في اسلوب القصص وعرضها ثانيا فيه أهمية الرؤية ومكانة الرؤيا والإنسان قد ينتظر أنا أنتظر شيء يوم الجمعة فرأيت في المنام رؤيا دللت لي وقوع هذا الشيء لا محاله إن شاء الله تعالى وهو من الخير الذي إن شاء الله يقربنا إلى الله تعالى فأيضا رؤيا يوسف ومكر إخوته به وحسدهم له وتآمرهم عليه فإذا كان المكر قد يحصل من الأخ كيف أن الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الله تعالى ثالثا انتشال السيارة ليوسف من الجب وبيعهم له ومحنته في قصر العزيز ومراودة امرأة العزيز له وشيوع خبرها وما فعلتهم امرأة العزيز مع النسبة التي تكلمنا بذلك وهذه قصة وتكثر القصص في البيوت حينما دخل ما دخل من الأشياء التي تبث لنا عبر الأثير من, من خطوط أثيرية وشبكات عنكبوتية وقنوات فضائية حتى حصل ما حصل في البيوت ومع الجيران وغير ذلك فكيف ينبغي أن يحصن الإنسان نفسه وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فهو ربك الذي أحسن مثواك فإياك أن تعصيه وإياك أن تقدم شهوة عاجرة فهذه الذنوب تذهب لذتها وتبقى تبعتها أما العفة فإن نفعها دائم مستمر رابعا من المواضيع حادثة دخول يوسف السجن بعد ظهور براءته ودعوته إلى الله وكيف أنه صار داعيا إلى الله تعالى قبل السجن وفي السجن وأن قلبه كان مع الله تعالى في كل المواطن وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون قلبه مع الله تعالى فيجد من الأنس والراحة والطمأنينة الرؤيا التي رآها الملك وتفسير يوسف لها وثبوت براءة يوسف وخروجه من السجن واستلامه للملك والوزارة وظهور شأنه فربنا جل جلاله يمكن لعبده الذي يحفظ حدود الله تعالى والدالة على الإنسان أن يصفر لقاء يوسف بإخوته دون أن يعرفه وطلبه حضور أخيهم معهم في المرة القادمة ثم احتجازه عنده بحيلة دبرها بإلهام من الله تعالى مع ما حصل لأبيهم بعد ذلك من الحزن وتأمل كيف أنه لم يذهب لأبيهم وأنه دعاهم ليعلم كما أن في بر الوالدين ثوابا جليلا وعملا كبيرا فإن على المسؤول على أمر المسلمين ومن تولى شأنهم أنه يجب عليه أن يعتني بهم كما يجب أن يعتني بأمه وأبيه وزيادة سابعا لقاء يوسف بإخوته مرة ثانية وكشفه عن نفسه وتذكيرهم بما فعل به وعفه عنهم ولذا هذه صفة العفو ينبغي أن تكون عند الإنسان مع أهله مع جيرانه مع عماله حتى مع من أسائلك وحتى مع من هجرك وأبعدك ثم أمره بالعودة إلى أبيهم وإلقاء قميصه على وجهه ليرجع بصره وتأمل هذا القميص فقميص يشهد ببراءته وقميص وقميص جعله الله تعالى سببا لرد البصر وقميص شهد أن الذئب بريء من دم يوسف حتى نعلم أن هذه النعم التي بين أيدينا يجب أن نستخدمها في طاعة الله ومرضاته ثامنا حضورهم بعد ذلك إلى يوسف واجتماعه بأبويه وأهله في مصر وإكرامه لهم وهاجل قد يخرج الإنسان من بلده دليلا طريدا فيحفظ حق الله تعالى ويحفظ أمر الدين فيحفظه الله تعالى ويجعل له التمكين والخير والفضل بحيث يحسن إلى من كان يحسن إليه تاسعا تعقيبات على ما ورد في قصة في يوسف فذكر تعالى ما يدل على أن القرآن من عند الله وإلا هذه القصص ننتفع منها منافع ومن تلك المنافع عظمة القرآن وأنه من عند الله تعالى وأن هذا القرآن يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد بلغه عن ربه ولما هذا ننتفع به نحن فعلينا أن نبينه للآخرين للمسلمين ولغير المسلمين حتى يعرفوا رسولهم وايضا بين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف المشركين من دعوته وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل وأن العاقبة له ولأتباعه من المؤمنين وأنه قد تمر بالأمة ايام شديده ولكن العاقبة للمتقين والعاقبه للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين يقول الاخوه في مركز تفسير الف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بدايه سوره البقرة هذه الايات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه ربنا جل جلاله قد افتتح هذه السورة بهذه الحروف ثم أخبر أن آيات القرآن الواضح من جهة أحكامه والفاضح وسائر ما حواه من صنوف معانيه البين صدقه الذي يفصح عما ابهم ويبينه وأنه سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب فربنا جل جلاله قد ابتدى هذه السورة بحروف المقطعة وهي انتصار للقرآن كما يقول ابن كثير وتأمل أخي الكريم إذا كان الله ينتصر للقرآن فعليك أن تنتصر للقرآن فنصرك للقرآن هو نصر لنفسك فربنا جل جلاله قد أنزل هذا القرآن الكريم بلغة العرب وأنه قد تحدى الناس أن يأتوا بمثله فينبغي عليهم أن يؤمنوا به فإن لم يؤمنوا به ولم يصدقوه عليهم أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا أن يأتوا ولن يأتوا بمثله إذن هذه الحروف انتصار من القرآن ولذا لما تأتي الحروف يأتي بعدها ما يدل على القرآن وتأمل را تلك آيات الكتاب المبين يعني جاء بعد ذكر الحروف ذكر أمر القرآن الكريم حتى نعلم انها انتصار للقران تلك آيات الكتاب أي هذه آيات القرآن الواضح من جهة أحكامه والفاظه وسائر ما حواه من صنوف معانيه البين صدقه الذي يفصح عما أبهم ويبينه وذلك تجد القرآن الكريم واضح لمن اهتم به وأقبل إليه وأراد فهمه تأمل في أول البقرة الفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقف فهو سبب هدايه لمن أراد أن ينتفع أما اولئك الذين أعرضوا جاء الكلام عنهم في الصفحة التي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا فهذا القرآن الكريم من أقبل إليه انتفع منهم نفعا عظيما كبيرا جليلا نعم فربنا جل جلاله يبين فقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ووصف القرآن بكونه مبينا لوجه أولا أن القرآن معجزة قاهرة وآية بينة لصدق محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه بيّن فيه الهدى والرشد والحلال والحرام ولما بيّنت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبينا لهذه الأشياء الأمر الثالث ايضا أنه بيّن فيه قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين وهذه السورة من ذلك فتأمل عظمة هذا الكتاب العظيم قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم أيها العرب تفهمون معانيها إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وتأمل كيف أن الخطاب جاء بالجمله الإسمية وجاء بضمير التعظيم إن. أي انا انزلناه كتابا يقرأ بلغتكم أيها العرب كي تعلموا وتفهموا معانيه وربنا جل جلاله قال حاميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ولذلك يعني من جعله الله تعالى يسطر لسان العرب ويعلم لسان العرب سواء كان عربيا أو ليس عربي وتعلم ينبغي أن يعلم الناس لغة القرآن ومعاني القرآن فتبليغه واجب على كل احد إن أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقدون وهذا فيه إشارة إلى ضرورة العلم بمعاني القرآن الكريم ووجه ذلك أنه سبحانه بين أنه أنزله عربيا لماذا قال لعلكم تعقلون أي شيء نحكله له لأن العقل لا يكون إلا مع العلم بالمعاني فينبغي أن نفهم ولا تجد الكثير من الناس لا يهتم بمعرفة المعاني فينبغي على كل إنسان أن يتعلم معاني القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه الآية تدل على أن لسان العربي أفصح الألسنة وأوسعها وأقومها وأعدلها لأن من المقرر أن القول وإن خص بخطابه قوم يكون عاما لمن سواهم فينبغي علينا أن نتعلم هذا اللسان وأن نفقه معاني القرآن وأن نعلم هذه المعاني للآخرين وتأمل هنا لعلكم تعقلون هذا التعليل أيضا نهتم به غاية الاهتمام وابن كثير له كلام في هذه الآية في غاية النفاسة يقول وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات حتى نعلم لماذا أنزله الله بلسان العرب وينبغي أن نبين لمن ليس من العرب لماذا أنزل الله بسهل العرب بقلب كثير وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل باستفارة أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه. إذا تأمل هذا التشريف وهذا التعظيم لهذا الكتاب حتى تعطي هذا الكتاب أفضل أوقاتك لا فضول أوقاتك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهذه الآية فيها رد على من زعم أن في القرآن ما لا يفقه ولا يفهم معناه فربنا جل جلاله قد جعل القرآن عربيا بينا فينبغي على الإنسان أن يتعلم هذا الكتاب وأن يأخذ بما فيه فهو سهل ولكن لا يحجب عنه إلا صاحب المعصية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وتأمل هذه الآية الكريمة استئناف يفيد تعليل الإبانة من جهتي لفظه ومعناه فإن كونه قرآنا يدل على إبانة المعاني لأنه ما جعل مقروئا إلا لما في تراكيبه من المعاني المفيدة للقارئ أما كونه عربيا يفيد إبانة الفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتدائهم العرب ثم ينبغي بيانه وترجمة معانيه إلى الجميع حتى يؤدي الإنسان واجبه أمام هذا القرآن وتأمل جاءت هذه الجملة مؤكدة بان التأكيد بان هذا متوجه إلى خبرها وهو فعل أنزلنا وهذا فيه رد على الذين أنشروا أن يكون منزلا من عند الله تعالى وهنا لعلكم تعقلون فيه التعبير عن العلم بالعقل للإشارة أن دلالة القرآن على هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم في عداد غير العقلاء. إذن هذا جل فمن أعرض عنه فهو ليس بعقل وتأمل هنا أنه حذف مفعول تعقلون للإشارة إلى أن إنزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاج وغيره فينبغي على السلام أن يكثر من الإفادة والفهم من المعاني نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك ايها الرسول احسن القصص لصدقها وسلامه الفاظها وبلاغتها بانزالنا عليك هذا القرآن وإن كنت من قبل انزاله من, من الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بهذا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ولذلك بعضهم ألف كتاب القرآن في القرآن تأمل كيف أنه يجيء الكلام كثيرا عن القرآن في القرآن لنعلم أهمية القرآن أي نحن نقص عليك يا محمد أحسن اخبار الأمم الماضية بايحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي والشأن أنك كنت يا محمد من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن من جملة قومك الذين لا علم لهم بما في القرآن من الإيمان والهدى وأخبار الأمم الماضية وأخبار الأنبياء وربنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكيف أنه قد سماه روح لأن حياة للقلب يحيي القلب حياة أبدية سربدية ربنا يمن على نبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله إذا ربنا جل جلاله يمن على نبيه ومنة الله تعالى على نبيه هي منة علينا لنعلم عظم هذا الكتاب الذي بين أيدينا فالسعيد الذي أخذ منه بحظ كبير وذاك المحروم الذي فاته خير هذا الكتاب الجليل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 ربنا جل جلاله لما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنه أحسن القصص على الاطلاق فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن ذكر قصة يوسف وقصة أبيه وقصة يوسف مع اخوته هذه القصة العجيبة الحسنة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أي اذكر يا محمد لقومك وربنا لما يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا لقومك فينبغي على كل إنسان أن يذكر بآيات القرآن وأن يبين لهم حين قال يوسف لأبيه يعقوب عليهم الصلاة والسلام يا أبتي وانظر إلى هذا الأدب إني رأيت في المنام أحد عشر نجما والشمس والقمر رأيتهم ساجدينه تأمل هذه الفضيلة ليوسف عليه السلام وهو في هذا العمر راى هذه الرؤيا وثمنز هذه الرؤيا بأنها في غايه الجمال والجلال وفيها معاني عظيمه اذ قال يوسف لابيه يا ابي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هذه الرؤيا جعلها الله تعالى تنبيها ليوسف عليه السلام بعلو بشأنه، وهذه الرؤى حينما يراها الإنسان فيها بشاره حتى الإنسان كلما مرت عليه ضائقة تطمئن بها نفسه وأن عاقبته تكون طيبة. فيوسف مهما مر به يستذكر هذه الرؤيا يعلم أن عاقبته طيبة وأنه عليه أن يؤدي حق الله تعالى. وهكذا اذا اراد الله امرا من الامور العظام قدم بين يديه مقدمه توطيعه له وتسهيلا لامرِه واستعدادا لما يلد على العبد من المشاق لطفا بعبده واحسانا اليه ولذلك هذه الرؤيا كانت مقدمه ليوسف لما وصل اليه من الارتفاع في الدنيا التي هي ارتفاع في الدنيا يقربه إلى رفعة في الآخرة لأن هذه النعم اذا استخدمها الإنسان على ما يحبه الله قربته إلى الله تعالى وارتفع بها في الدنيا والآخرة ويوسف أخبر أباه بهذه الرؤيا لأنه علم من أبيه شيئا من تأويل الرؤى ف فجاء وصار يقص بها على أبه وذلك هذه الآية الكريمة أصل في تعبير الرؤى ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا العلم وتأمل النداء يا في الآية مع كون المنادى حاضرا مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره وفيه كناية عن الاهتمام فهذا طبعا من بلاغه اللغة العربية أن في حينما تخاطب الإنسان بيانداء لأجل الاهتمام ولأجل الانتباه إذا طبعا ذكر رخوة من فوائد الآيات الحكمة من نزول القرآن عربيا أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم هذه فائده في غاية الأهمية، فينبغي على كل إنسان أن يكون له سهم في تبليغ رسالات القرآن بجميع اللغات، اجتماع القرآن على أحسن القصص. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ولأمة محمد الأجمعين، وأن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم الخالق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.